عن الحائض والنفساء لعذرها ولأنها ليست من أهل الصلاة والطواف وعليه فلا يلزمها أن تنتظر حتى تطهر وإن طهرت بعد مفارقة البنيان لم ترجع لاجل ماذا لأجل أجل الطواف قال ابن عبد البر وهو مجمع عليه بين فقهاء الأمصار وجمهور العلماء فإنها لا يجب على الحائض أن تطوف طواف الوداع أن تطوف طواف الوداء حكم طواف الوداع حكم سائر الأطوفة في أحكامه في ماذا في أحكامه وفي الأركان والشروط والواجبات إلا أنه لا رمل فيه والرمل هو ماذا مقاربة ماذا الخطة جيد مقاربة الخطة جيد أو الهروله ولا الطبع فيه لا رمل فيه ماذا ولا ولا لا رمل ولا الطبع ينبغي أن يقع طواف الوداع المسألة الخامسه وهي مهمة ينبغي ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد جميع ماذا الأعمال اعمال الحج ومناسك وبعد جميع ماذا ما يجب على المسلم في الحج ولذا يتكرر سؤال كثير في كل عام يقول بعض الناس هل يجوز لي ان طف طواف الوداع قبل الزوال من اليوم الثاني عشر أو عشر ثم ماذا ثم أرجع فأرمي فأنصيف نقول لم يكن ماذا لم يكن وداعاً لم يكن وداعاً ولذلك نقول يجب أن يكون الطواف الوداع إيقاعه بعد ما بعد جميع مناسك الحج بعد جميع مناسك الحج من المبيت والرمي وطواف لفاضل وأخره هل لو مكث بعد طواف الوداع يضره ذلك نقول الأصل أنه لا يمكث إلا لحاجة والأصل أن من طاف طواف الوداع يجب عليه أن يخرج يجب عليه أن يخرج من مكه فان مكث لحاجه كانتظار مثلاً رفيق او انتظار الان الباص او الحمله او كذا لم يعد يعني لم يعد الطواف جيد ولا يجب عليه ماذا اعادته ولكن يحرص الإنسان يكون آخر شيء هو ماذا هو طواف الوداع ولا ينتظر, ينتظر الانتظار انتظار كحاجه ملحه مثلا لتوديع اقاربه او اصلاح مركبه مثلا او غيره فإنه, فإنه لا يضره مساله دقيقه لو وكل موكل غيره بالرمي في يوم الثاني عشر والثالث عشر وقال الذي وكل أنا ساذهب الى ماذا الحرم ثم أطوف طواف الوداع وانصرف نقول لا يطوف طواف الوداع حتى يفرغ المذا حتى يفرغ من الموكل بالرمي فإذا فارغ بالرمي جاز ماذا أن يطوف طواف أن يطوف طواف الوداع هل طواف الوداع من المناسك اختلف العلماء في هذه المسألة مع القول بوجوبه فالأول أنه من المناسك وهذا أحد القولين عند الشافعية والمالكية وهو ظاهر مذهب الحنفية ونص عليه الشافعي واستدلوا بما اخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من قول ابن عمر لا ينفر أحدكم حتى يطوف بالبيت فإن اخر النسك الطواف بالبيت فابن عمر يرى أنه ماذا من المناسك الثاني أنه ليس من المناسك بل هو عبادة مستقلة تشرع للحاج ويؤمر بها كل من أراد مرافقة مكة سواء كان ماذا سواء كان مكيا أم افاقيا وهذا القول الثاني هو مذهب الشافعي وهو مذهب الحنابل واختاره ابن تيميه واختاره ابن القيم واستدلوا بحديث العلاة بن الحضرم قال سمعت رسول الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا وجد الدلالة أنه سمى المهاجر الحاج قاضيا للنسك ماذا للمناسك بعد ماذا قبل الوداع سماه ماذا في الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثه طيب هل طف هذا المهاجر طف الوداع لم يطف فدل على أنه ليس من المناسك دل على أنه ليس من المناسك فإنه سمى المهاجر الحاج قاضيا للمناسك قبل الوداع ولعل الأقرب أن يقال أنه من مناسك ماذا أنه من مناسك الحج إلا أنه لا يجب على المكي باتفاق ماذا العلماء تبقى مسألة أخيرة من كان قريبا من مكة كأهل بحرة وأهل حده والجموم مثلا واضح فهل يجب عليهم طواف الوداع الصحيح أن يجب عليهم طواف الوداع فمن باب أولى أهل جدة والطائف إنه يجب عليهم طواف الوداع نعم الباب الأول يليه نعم. قال رحمه الله. طيب في فوائد لطيفة دل الحديث عائشة في قصة صفية على مسائل تذكرونها مثلا استنباطات في قصة صفية أن طواف الفاضى ماذا ركن لا بد منه فإن قال أحابستنا هي فعلق الحبس على اي شيء الانتظار علقه على طواف الوداع فدل على طواف الافاضه فدل على ان طواف الافاضه ركن من اركان الحج كذلك على اشتراط الطواف اشتراط الطهاره للطواف اشتراط الطهاره وبدات الطهاره ماذا الكبرى فلا يطوف للجنب ولا, ولا يطوف من الحائض واضح لا يطوفاني بالبيت نعم وكذلك يجب على المسلم ان يتطهر ويتوضا لطوافه كذلك من عدم سقوط طواف الافاضه عن الحائض المراه الحائض لا يسقط عنها طواف الافاضه لما انه ماذا لانه ركن طيب لو جاء يوم الثاني عشر او الثالث عشر او يوم موعد سفرها ولم تكن طافه طواف الافاضه ويشق عليها الرجوع كان تكون خارج المملكه واضح مع حملة أو يعني مجموعة من الحجاج أو كذا فلا تستطيع البقاء فما الحكم الحكم ما كان يفتي به شيخ السلام تيمي وقبله أنها ماذا أنها تطوف طواف الإفاظة أنها تطوف طواف ولو كانت ماذا ولو كانت حايضا ولو كانت حايضا لأن هذا عده ماذا من الضرورة لأن هذا يعد ماذا من الضرورة يشق على التي لم تحج إلا مرة مثلا واحدة وهي مثلا من أقطار بعيدة يشق عليها أن تنتظر لان مثلا سفرها مثلاً قد اتى وقد بقي عليها الحيل جيد ويشق عليها ان تذهب الى بلدها ثم ترجع مره اخرى هي لم تصل في المره الاولى الا بمشقه جيد هناك يعني قد يقال ان قدرت على ان تاخذ دواء أن يوقف ماذا الدم فيحسن ان تاخذ الدواء ان لم تستطع فانها ماذا فانها يجوز لها ان تطوف طوف في لكن تضيقه في اخر في اخر الوقت فتجعله أقرب ماذا أقرب شيء إلى سفلها وخروجها من مكة لعلها أن تطهر نعم الباب الذي يدينا قال رحمه الله باب ما يقول إذا قدم من حج أو عمرة عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى شكرا. الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف يكبر على كل شرف من الأرض ثلاثة تكبيرات ثم يقول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 دعاء من رجع من بلده أو من رجع من الحج أو من الغزو إلى بلده ماذا يقول فإنه ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل أي رجع من غزو أو حج أو عمرة ذكر الثلاثة وهذه كلها ماذا عبادات عظيمة من الجهاد أو من الحج أو العمرة يكبر على كل شرف وهو ماذا المكان العالي فإذا صعد مكانا عاليا كبر وإذا هبط كان صلى الله عليه وسلم يسبح من الأرض ثلاثة تكبيرات فكلما على مكانا عاليا قال الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول في عودته قيل يقول هذا حين يرى بنيانه عامر بنيانه وقيل يراه حين ماذا يقوله حين يرجع فلما يخرج من مكه يقول هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون من الإياب والعود تائبون لله عز وجل عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده في اظهار الدين ونصر عبده في كون جعل العاقبة للمتقين وهزم الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق هزم هزمهم وحده سبحانه متفق عليه واخرجه البخاري في باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو واخرجه في كتاب الجهاد وفي كتاب الدعوات وفي باب الدعاء إذا أراد سفرا ورجع وفي لفظ مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية يعني على عليها أو فدفد وهو مكان ماذا العالي كبر ثلاثا ثم قال الحديث هذا الحديث دليل على أنه يستحب لمن رجع من الحج أو العمرة أو الغزو أن يقول هذا الدعاء وهذا مشروط. ظاهر الحديث ماذا اختصاصه بهذه الثلاثة وأنه خاص بالغزو العودي من الغزو والحج والعمرة وليس الحكم كذلك عند الجمهور بل يشرع قول ذلك في كل سفر وإنما ذكر الراوي ماذا أغلب اسفار النبي كانت لأي شيء إما النبي كان يسافر لغزو لجهاد أو سرية أو لحج أو عمره ولا يعرف يعني في سفر النبسلم غير ذلك من الأسفار صلى الله عليه وسلم لكن ذهب الجماهير إلى أنه يعم كل سفر أنه في كل سفر إذا عاد أنه يستحب أن يقول هذا الدعاء يشرع قول ذلك في كل سفر إذا كان سفر طاعة كصلة الرحم وطلب العلم لما يشمل الجميع اسم الطاعة وقيل بل يتعدى إلى المباح كسفر النزهة والسياحة وغيره في بعض الألفاظ ورد تائبون, تائبون عابدون لربنا حامدون دون قوله ساجدون وذلك بعض الفقهاء يرى أن هذا اللفظ هو مخصوص بماذا بالحج والعمرة والغزو وأن اللفظ الآخر مخصوص بماذا بكل سفر مخصوص بكل بكل سفر نعم متى يقوله لاحظوا كان إذا قفل أي رجع وعاد ومنهم من يقول يقوله إذا ماذا إذا رأى إذا رأى بنيانه وقد ثبت في صحيح مسلم, مسلم كان إذا رأى بنيانه قال آيبون تائبون قبل لا يقول لا إله الا الله يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ليس فيها ساجدون كان يقولها إذا رأى المدينة إذا رأى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم نعم نعم قال رحمه الله باب الفوات والإحصار عن أكرمة عن الحجاج بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال صدق رواه الخمسة وفي رواية لأبي داود وابن ماجه من عرج أو كسر أو مرض فذكر معناه وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروزي من حبس بكسر أو مرض عن ابن عمر أنه كان يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفة والمرّة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا رواه البخاري والنسائي وعن عمر بن الخطاب أنه أمر أبا أيوب أنه أمر أبا أيوب أنه أمر أبا يوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهم الحج فأتى يوم النحر أن يحلى بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وعن سليمان بن يسار أن أبا حزابة المخزومي صريع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج، فسأل عن الماء الذي كان عليه عبد الله، فسأل عن الماء الذي كان عليه عبد الله بن ابن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صحى تمر فحل من إحرامه ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي. وعن ابن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت وهذه الثلاثة لمالك في الموطا وعن ابن عباس قال لا حصرا إلا حصر العدو رواه الشافعي في مسنده قال رحمه الله باب تحلل المحصر عن عمر بالنحر ثم الحلق حيث أحصر من حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه عن المسور ومروان في حديث, عم في حديث عمرة الحديبية والصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا رواه أحمد والبخاري وأبو داود وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك وعن المسور ومروان قال قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وشعره بذي الحليفة وأحرم منها بالعمرة وحلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك رواه أحمد وعن ابن عباس قال إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ وأما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله أخرجه البخاري قال وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع إن كان ولا قضى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحر وحلق وحلوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت ثم لم يذكر ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له والحديبية خارج الحرم كل هذا كلام البخاري في صحيح نعم قال رحمه الله باب الفوات والإحصار الفوات طبعا لما انتهى الإمام رحمه الله من الكلام عن مناسك الحج ناسب أن يبين حكم من فاته الحج أو من أحصر عن الحج ومعنى فاته الحج أنه لم يستطع الوقوف بعرفة واضح؟ ليس الفوات وهو في منزله لا الفوات أنه أتى إلى مكة لكن ماذا طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة الفوات مصدر فات يفوت فوت فواتا اذا سبق فلم يدرك أو سبق فلم يدرك والمقصود به هنا عدم اداء الحج لعدم التمكن من الوقوف بعرفه اما لمرض او لتاخير او لقاطع مثلا قطع طريق واضح واذا اطلق الفقهاء فلا فرق عندهم بين ان يكون لعذر أو لغير عذر فيقول باب الفوات والإحصار جيد لو الفوات فإنهم يقصدون العذر الفوات سواء كان بعذر أو بغير عذر ثم يتفصلون في ذلك طبعا إن كان بغير عذر فإن ماذا فإن الإثم لاحقه لا شك فإن الإثم لاحقه فيفترقان بأن من كان فواته لعذر إن أنه لا شيء عليه وان من فكان فواته لغير عذر انه ماذا آثم في ذلك والفوات لا يكون الا في اي شيء لا يكون الا في الحج فاذا قيل باب الفوات باب الفوات ماذا الحج لانه هو الذي هو الذي يفوت العمره لا تفوت وقتها باق والإحصار مصدر احصره اذا منعه كان يمنعه مرض جيد او عدو وبعض الأهل اللغة جعل المحصر من منعه العدو فقط فمن مرض أو كسر أو عرج فإنه لا يعد عند بعض اهل اللغة محصرا فإن قول الله فإن أحصرتم أي بالعدو فإن أحصرتم بالعدو والاحصار هو حصول مانع من إتمام النسك ويطلق على الحج والعمرة فيقول أحصر عن عمرته أو عن حجه حصول مانع من إتمام النسك من عدو أو مرض أو حبس جيد ووقع الخلاف هل المرض يحصل به الإحصار أو لا والصحيح أنه كما سياتي أنه يقع به الإحصار قال عن عكرمة طبعا فرق بين الحصر العام الحجاج كلهم أو أكثرهم وبين الحصر الح... الذي يقع الحاج الواحد قال عن عكرمه عن الحجاج ابن عمرو قال سمعت رسول الله يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجه اخرى قال فذكرت ذلك لابن عباس وابي هريره فقال صدق رواه الخمسه وكذلك خرجه الدارمي والحاكم والطبراني وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري وافقه الذهبي وفي سناده يحيى بن ابي كثير وهو ثقه لكنه يدلس لكن له شاهد اخر يقويه في الحديث الصحيح قالوا في روايه اللي داود وابن ماجه من عرج او كسر او مرض لاحظ مرض فذكر هنا ماذا زيادة المرض ما الحكم في حقه قال فقد حل وعليه ماذا حجه اخرى يجب عليه ماذا يجب عليه القضاء وفي رواية ذكر أحمد في رواية المروزي من حبس بكسر أو مرض فكأن الإمام أراد بالروايات الأخرى أن يزيد المرض يزيد ماذا؟ أن يزيد عذر المرض وعن ابن عمر أنه كان يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مر معنا هذا الحديث ان حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروى ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي إذن أوجب عليه ماذا ابن عمر من حبس او أن حج من قابل وأن يهدي فإن لم يستطع الهدي قال أو يصوم إن لم يجد هدية رواه البخاري والنساء وهذا الحديث تقدم معنا في باب دخال الحج على العمرة وهو دليل على أن الإحصار يكون بماذا بالعدو فإن ابن عمر في الحديث منعه من كان يخشم فتنة ماذا ابن الزبير جيد أو فتنة بين ابن الزبير والحجاج وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبا أيوب صاحب الرسول وسلم مهبار بن أسود حين فاتهم الحج هذا الفوات باي سبب سم... ماذا أتيا ولم يدرك عرفه حين فاتهم الحج فأتيا يوم النحر أن ي... ماذا الواجب عليهما أن يحل بعمره فيجعل إحرامهما عمره ثم يرجع حلالا يكونوا ماذا متحللين ثم يحج عاما قابلا لأنه فاتهم الحج وقد أحرمه ويهدي فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله رواه مالك والشافعي كذلك والبيهقي باسناد صحيح وصحح الاثر ابن الملقن قال الحافظ إسناد رجاله ثقات وعن سليمان بن سار أن بحذابة المخزومي سرع ببعض طريق مكه واضح سقط من دابته وسرع وهو محرم بالحج فسال عن الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن حكم فذكر لهم الذي عرض له وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه تداوى بسبب صرعه ويفتدي ماذا ان يذبح فاذا صح واستطاب يعني اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي فأوجب عليه ماذا أجاز له وهو محرم قد صريع جيد حل له ماذا أن يتداوى ويضع ماذا دواء ولو كان ماذا محرما فيه مثلا رائحة طيب أو شيء جيد قال ويفتدي إنه ماذا يفدي جيد فإذا صح وكان صحيحا وجب عليه أن يعتبر فيكون ماذا, إحرامه ماذا, إحرامه يكون ماذا حل من إحرامه ثم بقي عليه أن يحج من قابل ويهدي والأثر كذلك صحيح وعلي بن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وهذه الثلاثة لمالك في الموطة قال النووي رواه مالك في الموطة بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم وعلي بن عباس قال لا حصر إلا حصر العدو وهذا ما استدل به أهل اللغة رواه الشافعي المسند. قال النووي هذا اسناد صحيح على شرط الشيخين وقال ابن المؤلق هذا الأثر صحيح طيب حديث الباب دليل على السائل أولها قال ابن قدامه أجمع أهل العلم على أن المحصر إذا حصره عدو من المشركين أو غيرهم فمنعه الوصول إلى البيت ولم يجد طريقا آمنا فله التحلل فله التحلل ولا فرق في ذلك بين الحصر العام للناس والحصر الخاص للواحد فإنه ماذا إذا احصر فأن له ماذا التحلل ثانيا استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على أن الإحصار يتحقق بكل ما قد يمنع المحرم من المضي في نسكه من عدو وهذا محل اتفاق أو ماذا عرج أو كسر أو مرض فإنه ماذا فإنه يتحلل من كل ما يمنع منه المحرم إذا نقول استدل جماعة من علماء بهذا الحديث على أن الاحصاء يتحقق حديث ابن أكرمة من كسرة أو عرجة أو فقد حلوا عليه حجة أخرى استدل بجماعة من علماء على أن الاحصاء يتحقق بكل ما قد يمنع المحرم من المضي في نسكه من عدو أو مرض أو حتى عند بعضهم ذهاب نفقه أو منع أو غيره وهذا القول يروى عن مسعود وعن مجاهد وعطاء والنخعي واختاره وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختار هذا القول البخاري وابن حزم ونصره شيخ اسلام بن تيمية وابن القيم قال ابن القيم لو لم يأتي نص بحل المحصر بمرض لكان القياس على المحصر بالعدو لاحظوا معي حديث من كسر او عرج فقد حل له كل شيء فقد حلوا عليه حجة أخرى طيب لم يرد فيه المرض واضح والحديث صحيح لكن الزيادة مختلف في فالنوي راح القي يقول لو لم يأتي نص بحل المحصر بمرض لكان القياس على العدو ماذا المحصر بالعدو ماذا مثله يقتضيه فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه إذن فالإحصار يقع الصواب أنه يقع على العدو وقد وردت النصوص القرآن في ذلك فإن أحصرته فما استيسر من هذه نزلت في أي شيء في الحديبية جيد فيقاس عليه من كسر بالنص أو عرج أو أصابه مرض أو منع من أن يأتي البيت وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والمشهور في مذهب أحمد أن الإحصار خاص بحصر العدو دون المرض وهو مروي عن ابن عمر ابن عباس كما في حادث الباب في آخر حادث الباب واستدل بقوله إن فما فمستيسرة من الهدي قال الشافعي لم أسمع من أحفظ عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفا في أن هذه الآية نزلت بالحديبية حين أبصر النبي صلى الله عليه وسلم في حال المشركين مشككون بينه وبين البيت واستدل بما ورد على ابن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفة والمرض. فابن عمر كان يرى أن من أحسر بمرض ماذا لا يعد محصران وأنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وهذا قول من قبل المالكية والشافعية وقد أطال الانتصار له الشافع رحمه الله في كتاب الأم. عندهم ان المحصره بالمرض ونحوه لا يتحلل الا اذا كان اشترط يعني الان رجل لم يشترط وجاي واحرب من ذي الحليفه مثلا وجاء الى مكه فكسر فلم فهل يعد محصرا لا يستطيع اكمال الحج او منع او منعه عدو او مرض اصابهه مرض شديد فهل نعده محصرا مالك والشافي لا يعدون المحسرة يقولون كما قال ابن عمر لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه حتى يطوف بالبيت وماذا وبالصفاء لكن حديث الباب من كسر أو عرج فقد حل ماذا من إحرامه وعليه حجة ماذا وعليه حجة أخرى وهذا هو الصحيح أن الإحصار يقع بمنع العدو أو المرض أو الكسر أو العرج أو المنع مثلاً أو ما يقاس عليه لو لم يجد نفقة مثلا بعض ما يقول حتى لو لم يجد نفقة فإنه يعد محصر لأجل أماذا ألا يتسول الناس واضح لا فعلى هذا القول يبقى على قول الشافعي ومالك وهو رأي ابن عمر فعلى هذا القول يبقى محرما إلى أن يبرأ من مرضه ثم يكمل النسك فإن فاته الوقوف تحلل بعمره وأجابوا عن حديث عمر اكرمه أنه محمول على أي شيء على من اشترط من كسر أو ماذا عرج أو مرض وقد اشترط فماذا فقد أحل حلوا عليه حجة أخرى لكن هذا الاستقييد لا دليل عليه نعم ولعل الأرجح هو القول الأول أن الإحصار يقع بالمرض ويقع بالمنع كما يقع بإحصار العدو نعم قياسا عليه وللأدلة فالإحصار عام فمن احصر أو أعيق عن البيت بعائق فإنه ماذا يذبح هديه هذا اولا ويحلق لظاهر الآية واضح أو يوع... طبعًا يحلق أو يقصر لعموم الآية ويؤكده ما روى البخاري عن عطاء أنه قال الإحصار من كل شيء بحسبه فكل بحسبه المسألة الثالثة أجمع العلماء على أن المحصر إذا كان معه هدي لزمه نحره إن كان مثلا قارنا ومعه هدي وانما اختلفوا في إذا لم يكن معه هدي جاء إلى البيت فمنع وهو محرم قلنا ماذا يعد محصرا أو مرض إن كان معه هدي وجب أن يذبح هديه ثم يحلق ويتحلق إن لم يكن معه هدي هل يجب عليه أن يشتري الهدي فيذهب مثلا في مكة ويشتري الهدي ثم يذبحه على قولين من علماء قال يجب عليه شراء الهدي وأنه يلزم وهو قول الجمهور لأنه بد من الهدي لقول الله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي فعلق الهدي على الاحصار بالجزاء على الشرط وذهب مالك ورواية عن أحمد ونصره ابن القيم أنه لا هدي على المحصر أو المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار واستدل بدليل صريح ما هو بأن الصحابة لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا عام الحديبية أحصر كم مع النبي ألف واربعمائة من الذي ذبح الهدي من ساقه وهو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساقل هذه كالزبيل وغيره طيب من لم يسوق الهدي هل أمرهم النبي أن يشتروا هديا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتروا هديا كانوا يعني عددهم من أريف وربعمائة ولن يكون معهم إلا سبعين واضح فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحروا هديا وهذا صريح في أنه لم يكن معهم هدي ولم ينقل أنهم ذبحوا الهدي وهذا القول هو الأرضيح أنه لا يلزم شراء الحديث. لكن لا شك أن الأفضل أن يشتريه لي ماذا لظاهر الآية أحسن هذا السمسة القادمة من أحصر هل يقال ينتقل للبدل فإن أحصرتم فما من الهدي قال الله في الآية فمن لم يجد في الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعته فهل ينتقل إلى الصوم على قولين كذلك جيد قيل لا يلزمه الصوم والصواب أنه يلزمه الصوم لحديث ابن عمر فإنه قال ابن عمر فيهدي حديث ابن عمر معنا في الباب قال حتى حج عاما قادم فيهدي أو أو يسوم فجعل الصوم بدلا في الإحصار وهو الصحيح ومن قال لا يجيب عليه المساله الرابعه لا خلاف بين العلماء أن المحصر عن الحج يقضي يجيب عليه القضاء إذا كان ما أحصر عنه واجبا بأصل الشرع كان يكون حج الواجب أو نذره ثم أحصر فإنه يجب عليه القضاء لكن اختلفوا في من حج تطوعا رجل حج تطوع ثم مدمنع من البيت إما بحصر أو مرض أو كسر أو عرج نحرص على التذكير بالأسباب جيد هل يجب عليه من علامة قال إن كان تطوعا لا يجب عليه والصحيح وجوبه لظاهر حديث ماذا إكرمة فإنه قال من كسر من عام سواء يدخل فيها من من كان حجه فرضا أو أو نافلة لم يعين واضح ولحديث ابن عمر إن حبس أحدكم عن الحج لم يعين أي فرض أو, أو نفل وابن عمر كان خروجه في هذا الحج حج ماذا الذي خشيه فيه الإحصار كان نافلة فهو يتكلم عن نفر فقال إن حبس أحدكم عن, البيت عن الحج طاف بالبيت والصفا فالصحيح ان يقال وجوب القضاء على من أحصر لظاهر حديث عكرمة ولحديث ابن عمر وقياسا على الفوات ولآثار الباب فإن في حديث الباب في حديث عمر وسليمان وابن عمر كلهم ذكروا القضاء نعم الحديث إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج حاما قادما يعني هذا الحديث يدل على ماذا على أن المحصرة جيد يحل من إحرامه بعد أن يعتمر هذا رأي ابن عمر إن قدر على العمرة طيب وأنه قضاء الحج واجب عليه أن قضاء الحج واجب عليه من قابل وهو دليل على وجوب الصوم بدل عن الهدي. واضح؟ فإذا نقول المحصل يجب عليه أمور أولها ترمسة الحصار تحتاج إلى ضبط أولها أنه أحصر فرد ماذا يفعل إن قدر أن ماذا يتحلل بعمره وجب عليه أن يتحلل بعمره طيب ما استطاع يدخل مكة كلها ماذا يفعل إن كان معه هدي نحر هدية إن لم يكن معه هدي فأوجب بعض العلماء عليه أن يشتري هديا ثم ينحر فإذا نحر هديه ماذا حلق أو قصر وحل واضح ووجب عليه ماذا وجب عليه أن يحج من قابل تبقى المسألة المحدد الخلاف هل يصوم أو لا يصوم رجحنا أن الصواب أنه يصوم واضح من فاته الحج غير الإحصار فما حكمه حكم الفوات كحكم ماذا كحكم الإحصار أتى, مك... أتى إلى مكة وسبحان الله تعطرت بسيارة مريض ولده فما استطاع أن يصل عرف حتى خرج فجر طلع فجر يوم النحر نقول له اذهب فاعتمر ثم ماذا تحلل تصير حلالا جيد طبعا كان معه هدي قلنا احلق اذبح ماذا أو انحر هديك ثم ماذا احلق ثم ماذا تحلل طيب الفائت يجب عليه الحج من قابل الصواب أن من فاته الحج كالمحصري يجب عليه ماذا يجب عليه القضاء لفتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الثلاثة التي ذكرنا نعم لاحظوا معي بعض العلماء طبعا نقول أن من فاته الحج فلم يقف بعرف حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع هذا إجماع العلماء جيد ويلزمون أن يتحلل بعمر يطوف ويسعى طيب ويحلق وأن يحج من العام القادم كما هو مذهب الجماهير ان كان فرضا او نفلا ورجح بعض المحققين في الفوات أنه لا يلزم إن كان نفلا لكن يشكي عليه لاحظوا معي حديث حبار بن الأسود وأبو أيوب حين فاتهم الحج حبار بن الأسود وأبو أيوب ألم يحج مع النبي؟ حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى أنه ليس ليس فرضا قال فأتي يوم النحر جيد قال فأتي يوم النحر أن يحل بعمرة ثم يرجع ثم يحج عاما قابل هذا فتوى من فتوى عمر بن الخطاب على محضر من الصحابة رضي الله عنهم وأنا أؤكد على أن من فاته الحج الواجب عليه أن يحج من قابل الواجب عليه أن يحج من قابل نعم طيب تبقى مسألة هل الحج على الفور او التراخي الصواب النوع الفور لانه قال في الحديث ان يحج عاما قابلا ان لم يجد هديا على الصحيح انه يصوم. نعم طيب الباب الذي يليه باب تحلل المحصر عن العمره. لما انتهى المؤلف عن الكلام عن الاحصار عن الحج والفوات عن الحج طيب ناسب ان يأتي بماذا الاحصار عن العمره ما احكامه واضح تذكر عن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبي والصلحة عندما وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحاب قوموا فانحروا ثم حلقوا فأمرهم عندما يسلم ماذا بالنحر والحلق المؤلف ماذا قال باب تحلل المحصر عن عمرة بالنحر ثم الحلق, ثم الحلق حيث حصر من حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه هذا رأي المؤلف والبخاري أن النبي صلى الله عليه قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك وعن المسلمة بن مروان قال قلد رسول سلم الهدي وأشعره بذي الحليفة وأحرم منها بالعمرة وحلق بالحليفة في عمرته وأمر أصحابه بذلك رواه وحمد الحديث الصحيح وقال ابن عباس إنما البدل على من نقص حجه بالتلذد لاحظ ابن عباس ماذا يرى يرى أن البدل في الحج إنما ماذا يكون على من حصل بالتلذد ما التلذد المراد هنا؟ الجماع أو دواعي ماذا الجماع فأما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع فكان ابن عباس لا يوجب لا يجب الحج من قابل وهو القول الآخر وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به فإن كان يستطيع يبعث به قال الله هديا بالغة الكعبة وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محل فيذبحه في الحرم نقصد يعني يذبحه في الحرم ثم يحل أخرجه البخاري وقال قال مالك وغيره ينحر حديه ويحلق في أي موضع كان ألا افترضنا أن رجلا معه هدي ثم أحصر عن العمره نحن نتين من الحج فما الواجب عليه هل يجب عليه أن ينحر هديه في المكان الذي فيه مثل لو كان بعيدا عن مكة 200 كيلو أو يجب عليه أن ينحره في البيت لأنه أتى به إلى البيت واضح فنقول ماذا الواجب عليه ماذا الصواب أن ينحره في أي مكان فإن النبي نحره أين في الحديبي والحديبي خارج خارج الحرم في الحل واضح قال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه لأن النبي السلام وأصحابه بالحديبي نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له والحديبية خارج الحرب كل هذا كلام في صحيح إذا نقول الصواب في هذه المسائل أن حكم المحصر عن العمرة وأولا أن المحصر في, في العمرة يقدم النحر على الحلق يقدم النحر على الحلق إن كان معه هدي وهو قول الجمهور ثم ماذا ثم ينحر إن استطاع في الحرم فهو ماذا أفضل وإن لم يستطع نحر في أي مكان كان من لم يكن معه هدي لم يجب عليه الهدي في من أحسر عن العمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بشراء الهدي بل نحر وحلق وأمر أصحابه بذلك وكثير من أصحابه لم يكن معهم هدي انتبه يا النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر في عمرة الحديبية لما مات في عمرة الحديبية كان أول قدوم له صلى الله عليه وسلم بعد أن ماذا عز الله الإسلام فكان من السنة والتعظيم للبيت أن يهدي النبي هديا معه وأن يقدم هديا واضح؟ فهذا الهدي قربة وفضيله ليس من واجبات ماذا؟ عمرته صلى الله عليه وسلم فلما صد عن البيت ما ثبه على النبي كتب كتابه مع من؟ مع قريش وصالحهم في الحديبية ثم ماذا؟ بعث بماذا؟ بالهدي واضح ومنعته قريش صلى الله عليه وسلم فنحر هديه صلى الله عليه وسلم ومن كان من أصحابه بعث الهدي نحره أما باقي الصحابة فإنهم كانوا 1400 اكثر امكان لم ليكون معهم هدي فماذا امرهم النبي امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلقوا او يقصروا تعرفون القصه المشهوره في انهم لم ياتمروا بامر النبي فدخل النبي على ام سلمة فقالت ما ازعجك يعني او ماذاك يا رسول الله فقال اني امرت الناس فلم يفعلوا فقالت لو ماذا حلقت فخرجت فكاد الناس ماذا ان يقتتلوا واضح فما الذي فعله الصحابه والنبي وهم محصرين من كان معه هدي النحر؟ هديه في محله جيد ومن لم يكن معه هديه فانه حلق هل قضى الصحابة هذه العمره النبي رجع واعتمر لكن ليس على الوجوه قضاء بدليل ليس كل الألف واربعمائة هم الذين رجعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر النبي صحابه بالقضاء وهذا فرق بين الإحصار في الحج والعمرة لو سألت ما الفرق بين من أحصر في الحج ومن أحصر في العمره نقول أن من أحصر في الحج يجب عليه القضاء بين من أحسر في العمره لا يجب عليه القضاء نعم طيب باب الذي يلينا كيف ليس لأنها يجب قضاؤها لكن لأنه السلام حرص على ادائها بعده صلى الله عليه وسلم نعم قد يقال لو كان واجباً قضاءه لبينه النبي لأنه لا يؤخر البيان عن الحاجة صلى الله عليه وسلم نعم. نعم. سمشي. في حديث ابن عمر ماذا قال قال فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدية لمن يرى الوجوب على من يرى وجوب الهدي لكن تعرف القول الاخر أنه لا يجب عليه الهدي وإن كان الأقوى دليلا وجوبه بدليل ماذا بدليل حديث فتوى عمر عمر لما فات أبو أيوب وهبار بن أسود أمرهما ان يهديه مع أنهم ماذا ليس فرضا وإنما حج ماذا نفلا ولو لم يسق الهدي لكن يظهر أنهما كان قد ساق أو شيئا من ذلك لأنه قال ويهدي يوم النحر واضح هذه فتوى عمر رضي الله عنه نعم لكن نقول إن لم يسق الهدي فالقول يعني بعد بعدم وجوب الهدي قول قوي يشكل عليه فقط فتوى عمر تبقى مشكلة نقول بعدم وجوب الهدي لا يجب البدل نعم أحسنتش واضحة مسائل الفوات نعم. نعم قال رحمه الله تعالى أبواب الهدايا والضحايا قال رحمه الله باب في إشعار البدني وتقليد الهدي كله عن ابن عباس إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ناقته فاشعرها في صفحة سنامه الأيمن وسلت الدم وسلت الدم عنها وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وعن المسور ابن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضعة عشرة في بضع عشرة مئة من الصحابة حتى إذا كانوا بذل الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره وأحرم بالعمرة رواه أحمد والبخاري وأبو داود وعن عائشة قالت فتلت قلائد بدن, النبي بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلا متفق عليه وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اهدا مرة إلى البيت غان منفق لدها رواه الجماعة. نعم. لما فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب الحج وبفوات الإحصار ناسب يأتي بباب الهدي والضحايا. الهدايا جمعه هدي. بسكون الدالي وكسرها هدي. هدي لغتان مشهورتان وهو ما يذبح في الحرم ما يذبح في الحرم تقربا لله تعالى وإحسانا إلى الفقراء والهدي ثلاثة أنواع واجب من أجل النسك كهديما المتمتع والقارن وواجب من أجل الإخلال بالنسك كالهدي الواجب لفعل المحظور أو ترك واجب في النسك ويطلق عليه العلماء اسم ماذا الفدية لكنه داخل في الهدايا الثالث هدي تطوعين وهو المراد في هذه الأبواب هذه ماذا؟ التطوع في الغالب قال باب الهدايا والأضاحي سيأتي الكلام على الأضاحي لكن أعرفها الآن الأضاحي جمع أضحية بضم الهمزة أو كسرها ويجوز حذف الهمزة فتكون ضحية طيب فتحتها فيقال ضحية وهي ما يذبح في أيام النحر تقربا لله تعالى وأيام النحر أربعة كما سياتي جيد التي هي ماذا يوم النحر والأيام التشريق سميت بذلك لأنها تذبح وضحا بعد صلاة العيد قال باب في إشعار البدن وتقليد الهدي كله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ناقته فأشعرها الإشعار أن يكشط البدن البدن التي هي مثلا من الإبل والبقر حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون علامة على كونه ماذا؟ على كونه هديا ويكون السلت في صحفة سنامها الأيمن وقيل الأيسر أن يخرج في صفحة سنامها يعني أو نقول يأتي للسنام في الصفحة الجهة اليمنى السنام هكذا فيأتي في الجهة اليمنى فيجرحها واضح في بحربه أو سكين ثم يسلط الدم عنها يجرحها جرحا ماذا غير يعني عميق للحكمة أن يخرج الدم طيب ما الحكم من هذا الفعل أن هذه علامة على أنه هدي وتقرب به الى الله عز وجل طبعا سيأتي ما الحكمة, من هذا ما الحكمة أن يعرف الناس أن هذا هدي سيأتي بعض المسائل قال فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلي وضع علينا عليها كالقلادة لاحظوا سبحان الله هذا الهدي سيهدى إلى البيت تعظيما لله وقربانا له وتقربا إليه تبارك وتعالى سنة سنة عجيبة منها إشعارها إشعارها أن يجرحها في صفحة مادة السنم الايمن فيسرت ما يخرج الدم فيظهر أثر الجرح يسن أن النعلين التي يلبس الإنسان ماذا يقلدها يجعلها عليها كل ماذا كالقلادة جيد ليعرف أنها هدي قيل الحكمة من النعلين أن النعلين ماذا بما يكون مع الانسان دائما فياخذ هذا الذي دائما معه فيضعه ماذا على ماذا عنق البدنه او البقره جيد كل ذلك ليعرف انه هدي قال ثم ركب راحلة راحلته فلما استوت به على البيداء اهل بالحج اي لبا القلائد ما هي حبال جيد ونحوها تكون في حلق البعير او البقره او الغنمه النبي جعل القلائد وجعل في القلائد ماذا نعلي صلى الله عليه وسلم وعن المسور بن مخرمه ومروان طبعا كانت العرب تفعل ذلك ولذلك قال الله ها في القلائد ها قبلها الآية يا أيها الذين آمنوا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد جيد ولا امين البيت ماذا حرام يبتغون فضلا جيد كانت العرب تهدي للبيت وتقلد واضح تعظيما لشان ماذا البيت فكان ماذا فجاء النبي السلام بأعظم مما جاءوا جاءت به العرب تعظيما لهذا البيت وتقربا إلى الله عز وجل قال خرج النبي السلام من مدينة بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي الهادي متى كان تقديده الهادي كان في ذي الحليفة وأشعره وأحرم بالعمرة رواه أحمد البخاري وابو داود هذا كان متى في صلح الحديبية الحديث الثاني كان في صلح الحُتَيْبِ أما الأول في ماذا في حجة الوداع وعن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائل بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلت باب ماذا فتل ضرب جيد أي لواه كفتله فهو إحكام لي الحبل تقول يعني فتلت يعني حكمته لي الحبل فتلت القلائد بدني رسول الله صلى ثم اشعرها لما ماذا جرحها في صفحه سلامها وقد لدى وضع القلادتها في عنقها ثم بعثها الى البيت فما حرم عليه شيء شيء كان له حل أو حل فما حرم عليه شيء كان له حل متفق عليه هذا البعث متى كان هذا البعث في في حجة أبي بكر وعلي في السنة ماذا أو هريرة في السنة التاسعة قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاءت في رواية أخرى فبعث بها مع أبي واضح صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث عن عائشة عالم سلم أهدى مرة إلى البيت غنما فقد لدها الغنم اسم جنس يدخل فيه أي شيء الضائن والمعز يطلق الغنم يدخل فيه الجنس الضائن والمعز الحديث أخرج على المخالف في كتاب الحج باب تقليد الغنمي طيب مسائل الباب أولها أو نقول حديث الباب دلت على أمور أولها مشروعية استحباب بعث الهدي إلى مكة والبيت الحرام إجماعا هذا المشروعية إجماعا ولا يشترط إحرامه في تلك السنة ولا سفر مرسلها معها قال النووي رحمه الله يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمره أن يهدي إليها شيئا من النعم وهي سنة أعرض عنها أكثر الناس أو كلهم في هذا الزمان في زمان النووي رحمه الله ثانيها استحباب إشعار الهدي وهو قول جماهير العلم من السلف والخلف وقال أبو حنيفة إنه بدأ إشعار ما دليل أبي حنيفة انها مثله تمثيل بالبهيمه واضح وهذا يخالف الاحاديث الصحيحه في الاشعار ويراعى قال الفقهاء ان يكون لها سنام وان يكون بها لحم ولذلك لا يكون الاشعار في الغنم وانما يكون في البدن الب... ماذا ناقه البعير ولا يكون في ماذا في الغنم لان الغنم ماذا تؤذى بذلك هل يكون في البقر وقع في خلاف والصحيح ماذا أنه يكون في البقر خاصة من كان لها سلام أو لحم ثالثا المشروعية تقليد الحدي وهو أن يعلق في أعناقها ما يستدل به على إهدائه وهو مشروع في البدن لكن العلماء اختلفوا في تقليد الغنم. الحديث الأخير ماذا فيه حديث داخل الباب قال اهدى مره الى البيت غنما فقلدها صريح رواه البخاري جيد لكن العلماء اختلفوا في تقليد الغنم جيد خلافا مشهورا لكن الصحيح ان الغنم تقلد كما تقلد ماذا البدن والبقر وهو مذهب الجماهير من الشافعيه والحنابل وهو قول وابي وابثور ابن حبيب من مليكي ودل له حديث البخاري كنت افتن قلائدا الغنم قلائد كنت افتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم رابعا استحباب فتل القلائد للهدي والمعنى قلنا فتل ماذا احكامه ماذا إحكام ليها وطيها واستحباب ان يقوم به اهل البيت لان عائشه التي فعلت فعلت ذلك وهذا من باب خدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث دليل على جواز فعل ما يؤلم الحيوان إذا كان للمصلحة والمصلحة أن يعرف أنه هدي وهذا الحيوان سيتقرب به إلى الله عز وجل فلو فعل به شيء ليعرف به ولا يكون فيه عظيم إذا فلا باس به نعم. سادسا أن بعث الهدي لا يمنع من محظورات الإحرام فلا يصير بعثه محرما أو يحرم عليه شيء كان عليه حلا وسيأتي باب مستقل في هذا سابعا استحباب تقليد الهدي إنما هو في الهدي المتطوع به وقيل في كل هدي سواء كان هديا واجبا أو هديا تطوع الصحيح أنه في الهدي الذي يتطوع به فأما هدي ماذا غير التطوع فلا, فلا يقلد عندك في المهن العلم ثامنا جواز التوكيل على الهدي في رعايته وذبحه وتفريقه يستحب أن يكون ما يهديه سميناً، نجيباً، حسنا كاملا نفيساً، لقول تعالى وسيأتي باب مستقل في هذا في الأضاحي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عاشرا يفرق هذا الهدي على المساكين الذين ماذا في الحرم موجودين في الحرم. الحادي عشر أن الاشعار ليس من جملة ما نهي عنه من المثله. ما نهي عنه من المثلثين حديث الباب على خير حديث عيشة بعث مرة إلى البيت غنما فقلدها الحديث أورده الإمام لاستدل به على مذهب الحنابلة في جواز إهداء الغنم وإرسالها إلى مكة وجواز تقليد الغنم القلائد وهو قول الجمهور وأما الإشعار فقد يقال بعدم استحبابه لعدم وجود سنام أو لحم ظاهر فيها أن الغنم من الفوائد أن الغنم يقع عليه اسم الهدي يقع عليه اسمه الهدي إذا أطلقت البدنة فالمراد بها الغالبا الإبل لكن قد يراد بالبدنه ماذا؟ البقر قد تطلق البدنه على البقر كما تطلق على الإبل لكنها أكثر يطلقها على أي شيء على الإبل ما الدليل ابو دليل, دليل كذا مر معكم بعيد شوي لكنه مرة على في غير حج. من جاء يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة ومن جاء في الساعة الثانية ففرق بين البقرة والبدنة فالاغلب اذا إذا أطلقت البدنة في فالمراد بها ماذا لبل وإذا يعني ويجوز أن تطلق ويراد بها ماذا البقر نعم الباب الذي يليه هذه سنة إخوان يعني عظيمة أن يجتهد من كان خارج البيت فيهدي للبيت هديا حتى لو لم يعتمر يعني لو جاء إنسان من أهل جدة أو المدينة وأرسل غنبا أو بقرا أو إبلا في غير الحج ولم يأتي للبيت فإن هذه خربة عظيمة وكما قال النووي سنة ماذا في زمان قد ماذا عرض الناس عنها اكثر الناس واذاك هي باقية ما ملح... ملح... منها تعظيم البيت وتعظيم أمر الله بتعظيم البيت واذاك نبغى ينبغي يذكر بها الناس خاصة ذوي اليسار وكذا لماذا؟ ليظهر شعائر الله أن تظهر هذه الشعائر وقد يكون في الحج أحيانا صعب للزحام لكن في غير الحج اظهار هذه الشعائر مناسب في رمضان قبل رمضان يبعث الإنسان هديا يقلده لو يعني ذبيحة واحدة حتى لو قلدها هذا من السنن يرحم الله الإمام احمد يقول ما علمت من سنة إلا وفعلتها حتى أنه ماذا حتى أنه خلى بمكان كما كان مثلا ماذا يتحنث الليالي ذوات العدد في غاري حرا فما كان يعلم سنة إلا فعلها نعم وينبغي ظهر هذه الشعائر العظيمه للناس في ديننا العظيم هناك شعائر ينبغي أن يحرص الناس على إبقائها وإظهارها وتعظيم هذه الشعائر إذا كان في بعض الديانات الأخرى تقديم القرابين لمن؟ لمعبوداتهم وأصنامهم واضح؟ ويذبح في مثلا عند الهندوس تذبح ماذا؟ الذباح والقرابين جيد؟ فإن هذا البيت يعني يذبح ويرسل إليه تعظيم لله عز وجل نعم قالت العرب تفعل ذلك فجاء النبي وماذا وفعل أكثر مما كانوا يفعلون صلى الله عليه وسلم نعم. قال رحمه الله باب النهي عن إبدال الهدي المعين عن ابن عمر قال أهدا عمر نجيبا فأعطي بها ثلاثمائة دينار فأت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها فأشتري بثمنها بدنا قال لا إن انحر حرها إياها رواه رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه نعم باب النهي عن إبدال الهدي المعين لما قلنا بيجي استحبابي ومشروعيتي إرسال الهدي وبعثه إلى البيت الحرام طيب لو عين الإنسان هديا معين وقلده وأشعره واضح وأرسله فما حكم إبداله ناسب أن المؤلف بهذا الباب فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهدى عمر نجيبا في بعض النسخ ماذا بخيتا لكن هذا تصحيف فأعطي به ثلاثمائة دينار نجيبا ماذا الشيء النجيب الحسن من البدن فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت النجيب طبعا إذا قيل النجيب ماذا هو الفاضل من كل شيء فهذا نجيب فاضل لكن النجيب من الحيوان هو الفاضل من الحيوان من كل حيوان فعطيت به ثلاثة مئة درهم فأبيعها واشتري بثمنها بدنا طبعا لأنها كانت نجيبة قال لا انحرها اياها رواه أحمد وابو داود والبخاري في تاريخه وخرجه ابن خزيمة وابن حبان إلا أنه من رواية جهم بن جارود عن سالم بن عبد الله بن عمر قال البخاري لا يعرف له سماع مرسل وقد علّه البخاري بهذه العلة في التاريخ الكبير فالحديث معلول نعم. والحديث استدل به الفقهاء على أنه لا يجوز بيع الهدي المعين لإبدال مثله أو أفضل جيد ومن الفقهاء من يقول الذي لا يجوز إبداله هو الهدي ماذا الذي هو هدي النذر لو نذر أن يهدي فلا يجوز إبداله أو هو الهدي الذي أشعر وماذا وقلد اما مطلق الهدي لو ان انسان اشترى هدي وراد ان يرسله لكنه لم يقلده ولم يبعثه ولم يشعره هل له ان يبدله قالوا له ذلك وانما من المنهي عنه ماذا الهدي المعين كيف يعين باشعاره وتقديده نعم فيه نعم الباب الذي يليه نعم قال رحمه الله باب أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن رواه أحمد وابن ماجه وعن جابر قال أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة متفق عليه وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بدنه رواه البرقاني على شرط صحيحين وفي رواية قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنه فقال رجل لجابر أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور فقال ما هي إلا من البدن رواه مسلم وعن حذيفة قال شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة رواه أحمد وعن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فذبحنا فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة رواه الخمسة إلا أبا داود. نعم. باب أن البدن. من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عنه عن النبي السلام أتاه رجل فقال إن علي بدن وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي السلام أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن رواه أحمد بن ماجه والحديث فيه فيه مقال ثم ذكر حديث جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنا متفق عليه أمرنا أمر وجوب في ظاهره أن نشترك في الإبر والبقر كل سبعة منا في بدنا وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في الإبر والبقر كل سبعة في بدنا رواه البرقاني على شرط الشيخين قيل كان ذاك في عام الحديبية قيل كان في عام الحديبية أنه مشترك في ذي عام الحديبية وقيل كان في حجة الوداع لمن لم يجد لمن لم يجد وفي روايه قال اشتركنا مع النبي صلى في الحج والعمره وهذا يؤكد ان المراد بها في الحج كل سبعة منا في بدنه فقال رجل لجابر اي يشترك في البقر كما يشترك في الجزور فكان الصحابه يظنون الاشتراك يجوز في أي شيء في البدن من المذا من الابل فقال ما هي إلا من البدن هذا يذكد ما يذهب اليه ماذا أن البدن قد تطلق على وذلك الإمام قال باب أن البدن من الإبل والبقر فهو يرى أنه أنه يسمى ماذا في قول الله عزقل والبدن جعلناها لكم مش عائل الله لكم فيها ماذا خير فاذكروا اسم الله عليها صواف لاحظوا البدن هنا يدخل فيها أي شيء يدخل فيها الإبل والبقر جيد الإبل والبقر في لفظ ابن خزيمة تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحنا فنذبح عن البقرة في ماذا فنذبح البقرة عن سبع نشترك فيها تمتعنا إذن فالمراد المراد أنه في أي شيء في حجة الوداع قال فقال الرجل الجابل أي اشتركوا في البقر ما يشتركوا في الجزور قد تكون ما هنا مصدرية أي ماذا أي اشتراك أي اشتركوا في البقر اشتراكا كما يشتركوا ماذا في الجزور قد تكون بمعنى من هنا جيد طيب الجزور بفتح الجيم وهي البعير جيد قال القاضي وفرق هنا بين البدنة والجزور لأن البدنة والهدية مبتدئ أهدائه عند ماذا عند الإحرام والجزور مشتري ماذا مشتري بعد ذلك لينحرم مكانها فتوهم السائل أن حق في الاشتراك ماذا البدن التي كانت عند التي كانت عند الاحرام وأن الجزور الذي اشتري بدلاً عن البدن أنه لا ماذا لا يجوز الاشتراك فيه فقال جوابه نعم ما هي إلا ماذا ما هي إلا من البدن فلما اشتري الجزور صار للنسك صار حكمه حكم وحكم البدن وعن حذيفة قال شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبع رواه أحمد والحديث فيه ضعف في الحديث فيه فيه ضاع فقد أخرجو كذلك الحاكم وقال الهيثم رواه أحمد ورجاله رجال رجال الصحيح وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبع والبعير عن عشرة هذا الحديث خلاف الحديث السابقة فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة وآه الخمسة إلا أبا داود وأخرجه ابن خزيمة والطبراني وابن حك... حبان والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح ونفظ النسائي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر يعني الأضحى فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبع واضح حديث الباب دليل على مسائل اولها وديستعجل شوي استحباب الهدي بالإبل والبقر وان البدن افضل من الغنم في الهدي في الهدي وليست في في الاضاحي سياتي الكلام عليها فافضل ما يهدى الى البيت الابل ثم البقر ثم الغنم ثانيا جواز الاشتراك في الهدي وهو مذهب الجمهور من الشافعيه والحنابلة فعندهم يجوز الاشتراك في الهدي سواء كان الهدي تطوعا أو واجبا وسواء كانوا كلهم متقربين المقدمونها قربة أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم مثلا ما يريد القربة يريد أن يذبحها لحما ما الفرق أن من يريد لحما يأكل منها لكن من يريد قربة للفقراء واضح وقال داود وبعض المالكيه يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب يعني في من تطوع لكن هدي الواجب كهدي التمتع والقران وفديه التخير لا يجوز ماذا عفوا الشات لا يجوز فيها ماذا الاشتراك وقال مالك لا يجوز الاشتراك مطلقا لا يجوز مطلقاً وقال ابو حنيفه يجوز ان كان كلهم متقربين يعني كان كله تطوع متقربين وإلا فلا والصحيح جواز الاشتراك استعملوا معي إخوان جواز الاشتراك في الهدي سواء كان تطوعا ماذا أو كان واجبا تبقى مسألة مشكلة لو كان بعضهم متطوع وبعضهم غير متطوع وإنما يريد اللحم مثال رجل جاء حج ومعه مثلا ثلاثة فقابل رفقة له من أهل مكة فقال أنا علي هدي ونحن أربعة لعلكم تشاركوننا أنتم ثلاثة تشاركوننا وتجعلونها مثلا تأكلونها فهل يجوز الاشتراك في مثل هذا هذا محل خلاف كبير طيب منهم من قال إن كانوا كلهم متقربين فلا جيد لكن إشكال لو كان أحدهم هديا واجبا هدي تمتع التمتع هل سيأكل منه هو سيأكل لكن الأكثر لمن لفقراء الحرام جيد لو كان هديا لو كان هديا عن واجب كترك محظور ماذا فعل محظور أو ترك واجب فانه لا يأكل منه فهل يجوز أن يشترك مع غيره ممن يريد اللحم صحيح أنه لا يجوز الاشتراك لماذا لأنه اختلف السبب واضح فلا يجوز الاشتراك فيه طيب المسألة الثالثة اجمع العلماء على ان الشات لا يجوز الاشتراك فيها كما نقل النووي ذلك الاجماع رابعا في هذا الحديث دليل على ان البدنه تجزئ عن سبعه والبقره تجزئ عن سبعه وهو قول الجماهير وقد ادعى الاجماع على ذلك الطحاوي وابن رشد لكن هذا الاجماع في نظر ففيه خلاف مشهور ولعله اجماع عندما ماذا أجاز الاشتراك وليس المراد ماذا المراد به ماذا أنه لا يجوز اشتراك في أكثر من ذلك اجماعاً لا ليس في اجماع وقيل إن البدن تجزء عن عشرة بدلاً من الإبل تجزء عن عشرة والبقرة عن سبع وهذا القول قول سعيد بن مسيب وهو قول إسحاق بن راهوي واختاره بن خزيمة ولذا أورد المؤلف حديث ابن عباس وإلا فالحنابلة في, في جملة رواياتهم لا يرون أنه ماذا يجزي إلا عن سبعه ثمت روايه عن بعض الاصحاب من الحنابلة يجزونه عن عشرة ولذلك استدل الإمام بهذا الحديث ولعل القول الراجح والعلم عند الله جواز الاشتراك فيه للعشره فيجوز الاشتراك في البدنة خاصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو كان هناك ماذا غلاء فيجوز أن يشترك فيها العشرة أما البقرة فيشترك فيها السبعة لقوة القول فكما ذكرت هو قول إسحاق وقول سعيد بن سيب وابن خزيمة وهو حديث صحيح في حديث ابن عباس كنا مع النبي فحضر الأضحى عيد الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعيد عن عشرة من علماء من قال ماذا انتبهوا لطيفة مهمة منهم من قال يجوز في الاضحيه اشتراك عن عشرة في أي شيء في البدن لكن لا يجوز في الحج في هذه الحج واضح الفرق لأنه قال نحمل الحديث عن السبب ما السبب فحضر الأضحى فكانت أضحية فجعلوا عن البعير عشرة لكن لم يرد ذلك في أي شيء لم يرد ذلك في الحج وإذا قد يقال أحوط اشتراك السبعة في ماذا في هذه التطوع في الحج واضح أو في هذه الواجب في الحج وجوازه عن العشرة في أي شيء في الأضحى فلو أراد أهل بيته ونحن مقبلون الآن على الاضحى لو أراد يعني بعض الإخوة والأخوات مثلا عددهم عشرة أن يضحهم فيشتركوا فيه فلا بأس ويكون ماذا؟ أضحية تمسية التفصيل أي الأضاحي أفضل نعم هذا جملة حديث الباب نعم قد يقال مع غلاء الأسعار احيانا في الحج ومثلا قد يكون بعض الرفقه تقي تقل يقل معهم المال قد يقال أنه يجزى البدن عن عشر عن عشر لظاهر الحديث نعم الباب الذي لنا بعد ثمان دقائق نقفنا قال رحمه الله باب ركوب الهدي عن أنس قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنا فقاد ركبها فقال إنها بدنة قال ركبها قال إنها بدنة قال ركبها ثلاثا متفق عليه ولهم من حديث أبي هريرة نحوه وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قد أجهده المشي فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها وإن كانت بدنة رواه أحمد والنسائي وعن جابر أنه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها حتى تجد ظهرا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن علي أنه سئل يركب الرجل هديه فقال لا بأس به قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه قال ولا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه أحمد نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله استحباب الهدايا للبيت الحرام ثم ذكر فيما يشترك وأنه لا يجوز مثلا إبدال الهدي المعين وأنه يجوز اشتراك السبعة في البدنة والعشرة في البعير على الصحيح ناسب أن يأتي مسألة وهي ركوب الهدي هل يركب الهدي؟ الهدي ماذا؟ قربة لله عز وجل وقد عينه لأن يذبحه لله تبارك وتعالى في عند البيت الحرام فهل له ركوبه؟ ناسبني أتي بالمسألة هنا. قال أنا نسقى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق البدنة. قلنا المراد بالبدنة ما هي؟ الواحدة من الإبل أو البقر المهداه إلى البيت. فقال اركبها. فقال إنها بدنة. كانهم كانوا يقولون ماذا؟ كأنهم يعرفون أن البدن المهداه لا تركب. فقال إنها بدنة. يعني بدنة هو من المراد بدنة هنا؟ يعني أنها هدي ليس لأنها بدنة منيعة وإنما لأنها هدي. فقال اركبها. قال انها بدنه قال اركبها ثلاثه متفقون عليه وفي لفظ انها هديه اخرجه البخاري في باب ركوب البدن ولهم اي البخاري ومسلم واحمد من حديث ابي هريره ونحوه بينما الحديث ابي هريره بينما رجل يسوق بدنه مقلده قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ويلك اركبها فقال بدنه يا رسول الله فقال ويلك اركبها ويلك اركبها اخرجه البخاري في باب تقليد النعل عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه لاحظوا معي وقد اجهده المشي فكان ماذا ركبها لاجلي ماذا لم يركب بدنه لكنه كان مجهدا فقال النبي اركبها قال انها بدنه قال اركبها وان كانت بدنه رواه احمد والنسائي طيب سؤال مهم هنا لماذا عاد المؤلف حديث أنس برواية أخرى قد أجهده. وقد أجهده المشي لعبارة وقد أجهده المشي أنه قد يكون الركوب لأجل أن المشي قد أجهده فتحمل عليه الروايتين السابقة رواية أنس وابي هريرة وعن جابر فكان الأول ماذا مطلقة الرواية الأول مطلقة ليس فيها شيء لكن الثانية مقيدة بمن أجهده المشي وعن جابر انه سئل عن ركوب الهدي فقال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبها بالمعروف يعني بالرفق في الركوب اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا اذا الجئت اي اضطررت اليها واكرهت والمعنى ان كنت ماذا مضطرا لركوبها فاركبها قال حتى تجد ظهرا طيب واذا وجد ظهرا اخر اسم الظهر اذا اطلق اسم لليبل التي يحمل عليها ويطلق على غيره وإذا وجد ظهره وجب ماذا أن ينزل عليه ويركب على الظهر الآخر التي ليست هدية رواه أحمد ومسلم ودد والنساء وعن علي رضي الله عنه سئل يركب الرجل هديه فقال لا بأس قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه وقال ولا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه أحمد قال ابن حجر الفتح سناده صالح طيب أحاديث الباب دليل على مسائل ونختم بها أولا جواز ركوب الهدي عند الحاجة وأن لا يركبها من غير حاجة وهو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد وبعض الحنفية وبه قال ابن المنذر ورواه ابن الشيبة ابن بشيبة عن جماعة من السلف كالحسني وعروة وعطاء ومجاهد وإسحاق وغيرهم واشترط هؤلاء أن يكون ركوبها بالمعروف من غير ضرر بها لأنها تعلق بها حق المساكين الان لما كانت هديا فهي لمن للمساكين فلما يركبها قد تعطب قد تهلك قد تضعف فيكون ماذا قد تأثر حظ من حظ المساكين جيد لانها تعلق بها حق المساكين ولأن ركوبها قد ينقص ماذا قد ينقص بها عن قدرها جيد الثاني جواز الركوب مطلقا جيد سواء نحتاج او لم يحتج قال به بعض الفقهاء بعض الفقهاء يقول جواز يجوز ان يركبها مطلقا سواء نحتاج او لم يحتج فيركبها بالمعروف لكن حتى لو لم يحتاج الى ذلك وهذا القول يروى عن عروه بن الزبير وهو روايه عن احمد وهو قول اسحاق واهل الظاهر لحديث ابي هريره فانه ماذا قال اركبها ولم يذكر ماذا سببا للركوب وحديث أنس كذلك دون التقييد بالحاجة لكن نقول لعل حديث أنس وحديث بهوريرة ماذا مطلق يقيده حديث أنس الآخر لما قال وقد أجهده المشي ويقيده كذلك حديث اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها وهو في صحيح مسلم واضح وإذنك جمعا بين الأدلة نقول يقدم ماذا يقيد ماذا المطلق فيكون الحكم أنه يجوز ركوب البدنه الهدي يعني يجوز ركوبها للحاجة وأن يركبها بالمعروف نعم. فإذا وجد غيرها ماذا ركبها ولا يجوز له أن يركبها جواز الركوب الصحيح أنه معلق بشرط ماذا الاضطرار لذلك ولذلك بعض المقال بشرط الاضطرار وليس شرط الحاجة فالنبي وسلم قال ماذا في الحديث إذا ألجئت إليها واللجوء غالبا هو ماذا هو الاضطرار هو ماذا هو الاضطرار فهو أعلى من منزلة الحاجة أعلى من منزلة الحاجة جواز الركوب بشرط الاضطرار لذلك هو نص أحمد والشافعي قال أحمد لا يركبها إلا للضرورة والضرورة أشد من الحاجة ولعل الراجح هو أنه يجوز أن يركبها للحاجة المسألة الثالثة جواز الركوب الهدي عند الحاجة في هدي التطوع والواجب والمنذور فيها كلها فإن النبي لم يستفسر صاحب الهدي هل هو هدي واجب هل هو هدي منذور هل هو هدي تطوع ما له فدل على ماذا على أن الحكم يشمل كل أنواع الهدي ايا كان تطوع واجب أو تطوع منذور أو تطوع ماذا قربه الثالث يعني أفضل نقول ما تطوع منذور واجب هدي تطور الثالثة مشروعية الأخذ بالرخصة ويتأكد عند الاحتياج إليها فإن الرجل كان يمشي فقال له النبي ماذا اركبها فاحتاج إليها فجاز أن يأخذ بهذه الرخصة وعليه فكثير من رخص الشريعة يحسم بالمكلف إذا احتاج إليها ماذا أن يفعلها نعم. الرابعة قال العلماء إذا ركبها فنقصت قيمتها يضمن نقصها وقد بوب البخاري طيب قبل أن البخاري طيب هو ركبها للحاجة فنقصت النبي لم يسئق له ان نقصت فماذا فضمنها لكن قال الفقهاء أن هذا حق لله وهو حق من لله عز وجل وللمساكين فلما تنقص يجب ماذا أن يضمنها لأنه ركبها لأن الأصل عدم الركوب بعضهم يقول هذا معدون فيه، فما يترتب عليه لا ي... ماذا؟ لا يجوز أن نقول مثلا يجيب فيه مثلا البدل أو يجيب فيه ماذا الضمان؟ فالمعدون فيه اصل لا يضمن واضحنا. أحسنت قاعدة مشهورة. الخامسة هل يستطيع أحد يستدل بهذا الباب على مسألة في الوقف؟ أي ها؟ أحسنت جواز. استدل به الفقهاء على جواز انتفاع الواقف بوقفه كأحد الناس فمن أوقف مثلا مسجد وجعل فيه ماء، فهل يشرب منه الصحيح أنه يشرب لماذا ما الدليل ما ربطه بالباب فإن الهدي يقاس على كالوقف فانه كأنه أوقفه لله مع ذلك ماذا ركبه فانتفع منه فكذلك الواقف له أن ينتفع ماذا من وقفه نقول نصل عبارة استدل به العلماء على جواز انتفاع الواقف بوقفه كأحد الناس وقد بوب البخاري عند هذا الحديث هل ينتفع عاده في الوقف في الوقف هل ينتفع الواقف بوقفه وذكر حديث أبي هريرة بينما رجل يسوق بدنة مقلدة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وإلى كرّك الحديث والجمهور على جواز الانتفاع وإن لم يشترط ذلك ونصر هذا القول ابن القيم كان يطعم أو يشرب أو يركب أو يأخذ أو يلبس مما أوقفه السادسة إنما أمره النفسلا بركوبها مخالفة لأمر الجاهلية في مجانبة الانتفاع بالوصيلة فكانوا لا ينتفعون بالوصيلة ولا السائمة السائبة وللحام ولذلك قال الله ما جعل الله من وصيلة ولا سائبة ولا حام جيد فإن الله عز وجل ماذا ما حرمها كما كانت ماذا أهل الجاهلية يحرمونها فكانوا يرون أن هذه ماذا لا تركب ولا تذبح ولا ينتفعوا ولا ينتفعوا بها وكانوا يهملونها بل يرمونها نعم ولا ينتقون فيها طيب من لطائف الحديث قال ابن الملقن هذا الرجل لا يحضرني, في لا يحضرني تسمية اسمه بعد الفحص الشديد يعني لأنه ما ينفع عرفنا اسمه ام لم نعرف ماذا؟ لم نعرف اسمه ذكر بعض الفقهاء منه أن الكبير في قومي ذارة مصلحة تتعلق ببعض أتباعه فله أن يأمره بها بل له أن يسجره فإن بماذا قال؟ ويلك اركبها صلى الله عليه وسلم جواز مسايرة الكبار فإن ماذا أنه كان يمشي ويسيره من يسيره بعض من الصغار من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين طيب نقف عند هذا الباب وصلى الله وسلم مبارك على رسول الله طيب إن شاء الله يكون غدا موعدنا خمس وخمس واربعين دقيقة إن شاء الله إلى العاشرة نحاول أن ننهي باب الأضحية إن قدرنا ونقف عند باب العقيقة وإن لم نقدر ننظر إن شاء الله مصدى والسلم عرسو في سؤال إخوان سأكم الله خير سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا الله